الحمد لله والأمين وصلاة الله على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما زلنا في باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله ووقفنا عند قول الشيخ ولهما أي في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إذا هذه هذا دليل على أن الإيمان يجد الإنسان منه طعم ويجد منه حلاوة يجد فيه لزعة قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تطبيقها العمل تطبيق منهج حياة بمعنى إذا تعارض أمر من أمور الدنيا مع أمر من أمور الآخرة الأصل هنا أن يقدم الذي تحبه. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب أحب إليه مما سواهما. قال وأن يحب المر لا يحبه إلا لله وأن يكره وهذا كما ذكرنا معنى الحب في الله. قال أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منها كما يكره أن يقذف في النار أي البغض للمخالفة عموما لكن معنى الحديث ملخصه قوله من كن فيه إذا هذا يوجد في الأين في قلب العبد وهذه دلالة على أن القلب له عمل لأنه قال من كنا, من كنا فيه في القلب إذا كان به عمل لابد وأن تتبعه الجوارح إذا أردت أن تضع نفسك في هذا الحديث الذي نسمعه للنهار فانظر لنفسك في محك الحياة عند التعارض بين أمر الله ونبي عليه الصلاة والسلام وبين ما تريده أنت وبين أمور الدنيا من أعمال ومنهج الحياة عموما قاعدة كما زم الله عز وجل أقوام وقال بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى وذكر الحديث الذي ذكرنا. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالا في الله الموالاة هي المحبة المقترنة بالنصرة والمعادة. أو البراء هو البغض المقرون بالنفرة، إذا الموالاة المحبة المقرونة بالنصر، فأنت توالي ما معنى ولائي لفلان؟ كم اللي بتسمع حدلوه؟ ولائي لكذا؟ ده ولقه لفلان وده ولقه لكذا وده ولقه للجماعة وده ولقه لولده وده ولقه لرئيس الشغل وده ولقه كذا واضح كلام ايه معنى كلمة ولقه الموالا هي المحبة الماقرونة بالنصر الماقرونة بالاق؟ بالنصر هذه معنى كلمة الموالا فتحبو وكذا لا ترضى بأن أحدا يقول قولا يخالف فتجد نفسك بديه بالبديه إذا كان هناك موطن يحتاج فيه إلى نصرة من تحب فالأصل بأنك إيه؟ بأنك تنصر ومن هنا بتأتي أنت ليه بتغضب لله بتغضب للنبي سلام بتغضب لأحكامه الشرعية بتغضب لو أن إنسان تكلم عن الدين ببجاحة أو بكلة أدب أو بكذا أو بأن الشيء ده ليس من الدين بتغضب لي لأن في هنا موالاة اللي هي المحبة مع المحبة مع المصر طلب العلم دلالة على الموالاة لأن المحبة ليست كافية لأن أيما إنسان يحب أن يكون عنده علم صحيح لكن لا يستلزم من محبتك للشيء أن صار الشيء فيك واحد بيحب أن يأكل الأكل الفلانين خلاص كلام لا بيحب أن يشرب مش عارف المشروب الفلاني خلاص شربه لا لا يستلزم من محبته أنه صار, صار فيه صح كده حتى يقترب حتى يقترب منه فدلالة العلامات المؤلاء طلب العلم لأنه معنى ذلك أنه يريد أن يتعلم كي ينصر دينه وصل الكلام يبقى هذه أيضا من إيه؟ من الموالاة الموالاة الصحيحة لابد لها من براءة صحيحة لازم والضد بالضد لو عنده موالاة حقيقية فعلا تجد اللازم منها يكون فيه بغض ونفرة اللي هي المعادة فيحب التوحيد وينصره فلابد من بغض للشرك وينفر عنه صح كلام كذلك السنة كذلك البدعة إلى آخره هذه معنى كلمة أن يحب لله قال ولن يجد عبد قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله هذه معنى والى وعادى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك يعني انظر هذا الكلام موقوف على عبد الله بن عباس إنما تنال ولاية الله بذلك ما معنى إنما تنال ولاية الله بذلك اللي هو الحديث من عاد لي, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب صح هذا كلام إيه معنى بقى وليا الولي اللي في الضريح ها لا في الحديث نفسه ما تقرب عبد إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها رجله التي يمشي بها كل ذا توفيق ولئن سألني لأعطي أنه ولئن استعاذني لا أعيذن هي دي معنى ليه معنى الولايات قال ولن يجد عبد طعم الإيماث وإن كثرت صلاته وصوم حتى يكون كذلك أن يحب ويعادي فيه في الله وقد صارت يقول ابن القيم يقول ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هنا ابن عباس بينتقد حال الدنيا اللي فيه الذي يعيش فيها. ده في زمن من ابن عباس. ابن عباس بيقول يعني أن تحب في الله وتوع... وتوالي في الله وتعالى في الله. بيقول وقد صارت مؤاخات الدنيا على أمر الدنيا. وهذا لا يجدي شيء صار الناس الآن ما يحب صاحبه ده ابن عباس بيحكي زمانه بيحكي زمان. بيقول صار الناس الآن لا يحب أخاه إلا, إلا لأمر الدنيا خلاص كذا ولا يبغض فلان إلا لأمر إلا لأمر الدنيا الكلام ده في زمن ابن عباس بيحكي الزمان الذي رأاه في زمن ابن عباس وأنت تعرف أن النبي عليه السلام في الصحيحين حديث أنس ما من زمان إلا والذي بعده يا شيخ عمرو شر من صح كده كلام ما من زمان إلا والذي يأتي بعده شر فإذا كان ده حال الزمن الذي كان فيه ابن عباس فكيف الحال بالزمن اللي هنا عايش من فيه واصل الكلام ابن عباس بيقول دلوقتي الناس كلها بقى تحب بعضها شأن المصالح ده زمن ابن عباس فكيف بيه؟ بمثل هذا الحال وصل قال وذلك لا يجدي لا يوجد شيء لا يجدي شيء لأن هذه تنقطع بانقطاع المصلح هذه المحبة تنقطع بانقطاع بانقطاع المصلح أما المحبة إذا كانت لله الأخلاء يومئذ يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين طب ممكن سؤال ليه الآية؟ ما جاتش كده الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض تقي إلا الخاسرين مثلا أيوة. القعدة الاستثناء يفيد القل صح كده اه اذا الاخلاء يوم يزن بعضهم لبعض عدو يبقى ده الاصل كأن الاصل والغالب واضح بانها تصير للايه تصير للمصلحة ويوم القيامة يصير اعداء يصير اعداء قال إلا المتقين إلا المتقين أي الذي كان يعاون بعضهم بعضا على الخير وكانت محبتهم بعضهم لبعض على الخير وكان لقاؤهم بعضهم لبعض على, على الخير لكن ده إيه دي قلة لذلك قال في الواقع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء القلة آمين قال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب. قال المودة. ابن عباس يفسر هنا بأن وتقطعت بهم الأسباب أي المودة بمعنى تقطعت الأسباب. الأسباب جمع سبب. السبب اللي هو الحبل في اللغة. فيقال مثلا يا فلان صل هذا السبب بهذا الشيء يعني إيه هذا الحبل صله بهذا الشيء واضح كلام كده لذلك في سورة الحج قال الله عز وجل ها من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع يقطع فَلْيَنْظُرَ هل يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيْهُ؟ يبقى هنا السبب اللي هو الحبل لذلك الأسباب ده سبب أن وصل إلى كذا فمعنى السبب أصلاً اللي هو الحبل تقطعت بهم الأسباب قال أي المودة كأن الحبال التي كانت بين بينهم مع بعضهم البعض والأسباب التي كانت بين بعضهم البعض كلها أخرها عند القبر اللي هي الدنيا صحيح كلام كده كلها أخرها كده لكن من كان يعمل لله فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل الإخلاص, اللي هو الإخلاص سر بين الله وبين وبين عبده الذي هو الإخلاص ما أخلص عبد قط وحزن على شيء تركه في الدنيا مش ممكن مش ممكن محال لم يخلص عبد قط وتجده لا يكون في قلبه إلا التوكل الإخلاص هو كأنك تكون في صحراء وأنت وحدك وأنت وحدك تعيش وحدك تأكل وتشرب وحدك ووالى آخرك عايش حياتك الوحدة واضح ولكن يقوم بقلبك الطاعة لله الشكوى لله الإخلاص لله الحب لله كل شيء تجده لله ما شيء في هذه الحياة عايز تعرفها لو دخلت غرفة عمليات مثلا غرفة عمليات وكل شيء انتقطع بك بأهلك وولدك ومالك وكل شيء لو دخلت غرفة العمليات ليها رهبة وصل ماذا تريد الآن ما الذي تجده في قلبك شفت هذا الذي تجده في قلبك ده؟ هو ده بقى عليه لا يكون في قلبي إلا أن يقول الله صح كده هو ده الإخلاص ده. هو ده الإخلاص. لما تخرج من غرفة العملية عيش كده بقى لأن لازم فتنة الزوجة والأولاد والحياة عموما تنسي تنسي. لازم الزوجة تفارق أو أنت تفارق الأولاد يفارقوا. وده يتزوج وده يروح وده يعيش وده وده وده وده لازم تصير إلى إلى وحدك إما في الحياة وإما في وإما في الممات لكن من كان بالله لا يقطع وحده ما ممكن هو ده الإخلاص لذلك إلا عباد الله المخلصين قال ابن القيم فهؤلاء العباد ما أخلصوا إلا بعد أن أخلصهم الله له إنه كان من عبادنا المخلصين مش ممكن إنسان يخلص ويجلس في مكان وحده يعصي ما يعرفش مش ممكن إنسان يداوم على الإخلاص ويريد أن يرائي بعبادته أحد من الناس ما يعرفش ما يقدرش مش ممكن لذلك الإخلاص هذا أصل, أصل كل عمل في القلب لذلك إيه؟ جمع الله العبودية كلها قال وما أمر إلا ليعبدوا الله جمع العبودية كلها مخلصين مخلصين، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين لذلك ابن عباس بيقول وتقطعت بهم الأسباب يعني المودات التي كانت في الدنيا تقطعت بهم الأسباب ده صاحبه عشان السجارة وده بيصحبه عشان الفلوس اللي معها وده بيصحبه عشان بياخد منل العربية وده بيصحبه عشان عشان كذا وده بيصحبه عشان كذا, بيصحبه عشان, كذا بيصحبه عشان كذا. الأغلب كده وأنت لو نظرت حواليك من كل من تعرفهم ستجد الأغلب كده الأغلب كده لكن مش دي النظرة اللي محتاجينها بقى النظر اللي محتاجينها انك تنظر في نفسك انت هل من اعرفه اتعامل معه لمودة الدنيا وكن صريحا مع نفسك الشيخ يقول فيها مسائل الاولى تفسير آية البقرة والثانية تفسير اية براءة اللي احنا تكلمنا فيها الابتلاء بين المحبة الشرعية والمحبة الجبلية وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال سؤال نرجع ما معنا وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال الجواب أي عند التعارض أهلك وولدك يريدان منك شيء وهذا الشيء مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يحدث الابتلاء بين محبة الولد والزوجة وأمر النبي عليه الصلاة إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه ما معنى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم بمعنى أن منهم من يأمروك بمخالفة أمر الله وأمر النبي عليه السلام بتزن عليك عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس لغاية ما تروح تكون ربا الأولاد يزنوا عليك عايزين نروح مش عارف ايه ونروح كده ونروح مش عارف ايه ونفسح هنا ونخرج هنا وانت عارف ان في حاجات ما يمفعش تضطر انك تدين عشان تروح تعمل معاصر تضطر أنك تعمل عشان ترضي الأولاد وترضي الزوم لا ما ينفعش هتموت وهيموتوا وتقطعت بهم وتقطعت بهم الأسباب افهم الكلام أمال إيه معنى المال والبنون زينة لحياة الدنيا ما هو ده الأصل في المحبة الجبلية لكن قال لك والباقيات الصالحات خير عند مين عند ربك خير عند رب بل تؤسرون الحياة الدنيا والآخرة خير ووأبقى وأبقى وأبقى أي أن هذا العمل ما كان لله لا ينقطع لا ينقطع وصل الكلام كذا هو ده معنا كلمة إلا أن أن يكون أمر النبي عليه الصلاة مقدم على الأهل وعلى المال وعلى الولد على الأهل اللي هو الزوجة يعني تفضل تزن عليك عايزك كذا عايزك كذا عايزك كذا لغاية ما تجيب لها كذا وكذا ده ممكن يكون حرام لبس حرام مثلا أو أنت معاكش فتضر أنك تاكل ربا وعشان كذا أو عايزين تفضل تزن عليك دي شقة مش عارف مين أوسع دي شقة مين أحلى دي شفت شقة أختي شفت مش عارف إيه تضطر تجيب تاكل ربا وتبيع شقتك وتستلف وتتداين وتاخد قرض عشان تروح تاخد مش عارف كين هو بعدين هتموت وهتحاسب عليها وهي تفضل أعرف الشيء عملت أنت إيه بقى متفوق شوية ها هي دي بقى إيه مقدمة على على الأهل على الأهل الرضا الرضا جني الدنيا وعلى المال هو ده اللي موجود ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا <تصفيق> يبقى الأصل إيه؟ عدم تقديم كل هذه الأمور على أمر الله ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأنها فتنة فتنة شديدة جدا وصل الكلام هتلاقي ده بيتجه لشغل الحرام ليه عشان كده وبيأكل الربا ليه عشان كده ناس في السجون الآن ليه؟ عشان كده وصل الكلام طيب وليه افهم بقى قال الرابع أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من إيه؟ لا يدل على الخروج من الإسلام ما احنا ذكرناه صح كده؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب الإخي ما يحب لنفس حتى يكون أحبة إليه يبقى نفي الإيمان لا يستلزم منه إيه؟ نفي نفي أصل هل فهم؟ وإنما إذا نفى الشرع الإيمان عن فعل يدل على وجوب ذلك الفعل لكن ما يدلش على إن فعله كاف الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها أن يحب لله يعادي الله يعطي لله ويمنع لله السابعة فهم الصحابي للواقع اللي هو عبد الله بن عباس أن عامة المؤاخراء على, على أمر الدنيا فهم الصحابي للواقع أي الواقع الذي يعيشه كان يعيشه فيه كلمة فهم الواقع ممكن بس ايه نعرج عليها في كلمتين او فقه الواقع كلمه فقه الواقع التركيبة دي التركيبه دي محتاجة إنك تفهم ايه معنى فقه وايه معنى واقع خلاص كده فقه الفقه اللي هو الفهم خلاص الفقه الذي هو الذي هو الفهم الفهم اما بكلي بكليات الأمور أو بجزئيات الأمة الواقع أي الواقع من المسائل التي تعاصرها خلاص يدى كلام يبقى ده معنى تركيب الكلمة دي طيب ايه هو بقى معنى كلمة فقه الواقع اللي بتسمع مثلا الناس في العربية يقول لك خلي عندك فقه في الواقع لكن الناس راجبة كده اللي بيبقى في اخر كان يعودوا يهردوا عرفوا اه واللي خلي عندك فقه في الواقع وتلاقي ناس على الصفحات طب ما عندكش فقه في الواقع على فكره لازم تتعلم فقه الواقع تلاقي في مش عارف التلفزيونات ده وفقه الواقع في المساجد بعد الصلاه كده انت عارف القاعده بعد الصلاه دي ها بيجيبوا شاي ويانسون وجنزبيل والكلام ده لازم يكون عندنا فقه واقع ايه بقى فقه واقع فاي يقول لك لازم يكون عندك فك واقع بال بالبلاد اللي حواليك واللي بيدور حواليك في في الأمور السياسية والأمور الخارجية والأمور الداخلية والأمور الوسطى والأمور العليا ولازم تفهم البلاد بتقول إيه ولازم تفهم شايفي بيقول إيه هل لا أكون عندي فك واقع ولا فهم للواقع إلا إذا كنت أعلم كل بلدة الذي يدور فيها ده يعود على سؤال ده سؤال لكن جوابه على سؤال أولا العلم يطلب ليه؟ العلم إنما يطلب العمل صح كده كلام العلم إنما يطلب يطلب العمل طيب يبقى الأصل أنني أتعلم ما به أعرف ما أمرنا الله به وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون ينفعني فيه في الآخرة وإلا ترجع بقى وتقطعت بهم الأسباب وصل الكلام اثنين لا يستلزم من أننا عشان بقى عندي ثقه الواقع إن أنا أكون عارف الدور اللي حواليا بتقول إيه وضيع ساعات زي ال الإعلاميين ومش عارف ساعات يفضل يهلو يرغي ويخش على القنوات الفنية وقناة الأخبار الفلانية وقناة مش عارف إيه والأخبار بتقول إيه وده بيقول بيقوله وده بيقول بيقوله الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين كان في مملكة جنب سليمان ما كانش يعرف ومين بيلا كان يعرفها الهدهد بيقول له أحط بما لم تحط هل سليمان ما كانش عنده فقه الواقع الجواب لا وصل الكلام كده وإنما لا يستلزم من ذلك وإنما أولا الأصل أن استفرغ الأوقات كلها فيما ينفعني فيه في وفي أمر دنياي مما يقوم به من طعام وشراب وأولاد وزوجة وبيت هذا مما ينفع لكن معنى كلمة ثقه الواقع اتنين بقى هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية أنك لن تفهم الواقع إلا إذا كنت أصلا تفهم الشرع لأن كلمة الواقع زي ما تكلمنا الواقع دي برعا عن إيه؟ حوادث صح كده فأنت الحوادث اللي حواليك دي، اللي هي الواقعة دي، اللي هي المسائل النازلة دي، لن تفهمها إلا إذا كان أصلاً في فقه في الشرع، فبالشرع تحكم على أمر الواقع. صح كده كلام؟ إذا لم يكن عندك علم بالشرع، فلن تستطيع معرفة، لن تستطيع معرفة الواقع والمسائل النازلة. التي تقع عليك في مسألة فلانية طيب ما حكمها يا جماعة عايزين يرى حكمها بناء على علم الشارع تعرف تعرف هذه المسألة يبقى ده هو الفقه, الفقه الواقع لكن الأول ده ده الفقه الواقع صح كده كلام ده الفقه الواقع لذلك تلاقي الخوارج والتكفيريين وغيرهم مولعين, مولعين بالأخبار وشفت مش عارف قال إيه وده قال إيه وده كافر وده كفر عشان عمل وسوى وده كفر عشان عمل وسوى وده وده وده مولعين هذه هذله والأصل أن العبد إنما ينشغل بما ينفعه عند ربه يوم القيام هذا هو الأصل لذلك من مداخل إبليس أنه يجعلك حريصا على الأسهل لنفسك دون ما هو دون ذلك. يعني. الاسهل ايه? ان حضرتك تمسك التليفون وتفتح اليوتيوب وانت بتموت في كده نعرف. خلاص كده? وتفضل قاعد الاخبار قالوا ايه? وتخش على المواقع مش عارف قالوا ايه? ومش عارف ده قال ايه? وده قال ايه? وده قال ايه? وده قال إيه؟, وده قال إيه؟, وده قال إيه؟ تلاقي نفسك رايح في ساعتين. ده غلبان ده بتاع ساعتين ده صح? ده ده, ده ده عابد لله ده. تلاقي نفسك أعيد لك في ساعتين ثلاثة كده وانت عمال ايه؟ تبص في التليفون كده طيب ده ولا أقرأ لي قرآن في وقت وأقوم بحق زوجتي وأولادي في وقت وأنظر في العلم في وقت وأنظر في ما يصلح أمر ديني في وقت واضح أعرف ما الذي ينفعني لكن بعد ما خلصت أنت الـ الـ الوقت ده ولا خلصت ما الذي عاد عليك؟ سؤال ها ما الذي يعد عليك؟ ما هو الحكمة النظر في الغايات السفه النظر في المقدمات الحكمة النظر في الغاية أنت دلوقتي خش ويقعد يبص ويعمل وبتاع. طيب أعدت ساعة اثنين ثلاثة أعدت للساعة واحدة بالليل وفي الآخر يقول لك ما عنديش وقت روح الدرس أو ما عنديش وقت أقيم الليل أو ما عنديش وقت أقوم صال الفجر او مش عارف مش عارف اعمل ايه فيش وقت اموت نفسي مفهوم؟ فهم فضلت قاعد لساعة 12 واحدة بالليل على التليفون وعلى السرير برضو مسج التليفون واول ما يقوم من النوم حظ التليفون تحت المخدة واول ما يقوم من النوم برضو يروح فتح التليفون يفضل يبصها ايه اللي حصل في الاخبار ويه اللي حصل الانسان مولع بده كما يقول ابن القيم رحمه الله فان الانسان مولع بما لم يعلموا أن يعلموا. طب خلاص اشتغل بدي بقى فين? في دينك. مفهوم الكلام كده? طيب انت بعد ما عدت الوقت ده كله. ايه العائد عليك? يعني ايه هو اللي عاد عليك? ما الذي عاد... عاد عليك بالنفع هو ده. ستجد لم يعود عليك. لم يعود عليك بشيء. ما الذي عاد عليك في ميزانك? ده لو كان مباح فقط لم يعود عليك بشيء صح كده كلام يبقى فقه الواقع الواقع أي الأمور النازلة والمسائل النازلة هذه المسائل لن تستطيع أن تفصل فيها إلا بإين إلا بالنظر في فقه الشرع لذلك القعدة الأصولية الحكمة على الشيء فرعا عن الحكمة على الشيء فرعا عن تصوري يبقى لابد أن نتصور الواقع دي صح جدا؟ النازلة دي الأول ثم بعد ذلك تعطي بناء على التصور الحكم بما تعلمه أنت من الشرع آه ممكن كده تقول إن كده في العالم ده عنده فقه بالإيه بالواقع أي بالنوازل دي بالمسائل دي لكن مش معنى فقه الواقع إن أنا عرف النوادي بيقولوا إيه ومجلس مش عارف الشعب بيقول إيه وبتاع البطاطا اللي جنبنا بيقول والرجل بتاع الاعلام بيقول ايه وده بيقول ايه اصلا انت ما تعرفش قال ايه امبارح في الاخبار لا ما لازم تهتم لازم لازم يكون عندك ثقافة انا طب طب ما انت ما عندكش ثقافة ليه كده في امر دينك ده انت مش عارف تتوضا وصل الكلام كده نسال الله السلامه والعافيه نكون بذلك انتهينا من هذا الباب الذي جلسنا فيه طويلا ونرج في الباب الذي يليه في مسألة الخوف بزاكم الله خير الخطبة القادمة إن شاء الله في المنيب بإسم الله وغدا في المنيب برضه إن شاء الله عزيزي السلام عليكم